ثلة مِنَ الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب أَبَارِقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكيات كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرصوع ان انا شاءناه ان شاء فجعلناهم ابكار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 وظل من يحموب لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكننا عِظَامًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم 114. لأيها الضالون المكذبون 115. لآكلون من شجر من زقوم 116. فمالئون منها البطون 117. فشاربون عليه من 119. فشاربون شرب الهيم 110. هذا نزلهم يوم الدين 111. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 112. أفرأيتم ما تمنون أَمْ تمنون 113.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 129. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 120. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 121. إنا لمغرمون 122. بل نحن فَأيتُم الم الذي تَشرب أَُم آزَلتُموه مِنَ المُزْنِ أَم نَحْنمزِن لَنَ شَ أجَعلنا أجَجَم فَلَ ل تَشقُون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 119. كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 111. آزيل من رب العالمين 112. أفبهذا الحديث أنتم مجينون اتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تَكْذِبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ قَوْمًا وَأَنْتُمْ حِينَ إِذًا تَضْحَكُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا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 اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان ما ان كان من المكذبين الضال 111. وتصلية جحيم 112. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك